السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نتمده ونستعيه ونستطره وإلى المسرورة نقصنا ومن سيئات أعمالنا من يرده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا لا لي له وأشهد لا إلهة إلا الله وفتهه لا شريك له أشهد أنه محمد لله ورسوله أما بعث مقلم إخواننا في وقوف أن يجلسوا حتى لا يمنعوا الهواء الإخواني أجلتم مكانكم جلس ما كان في بقية السابق عن أحكامهم في التيمم وذكرنا جملة من هذه الأحكام ومن أهم هذه الأحكام التي ذكرناها هل التيمم مبيت أم أنه رافع بالحدث وذكرنا بأن إمام مالك رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم منهم إمام رحمه رحمه الله يرون بأن التيمم مبيح وليس, وليس راطع وذكرنا تحقيق في هذه المثالة وهو أن تيمم راطع قلنا بأن الأحكام التي تفضل على هذا الحكم أداك بين كون التيمم مبيحاً أم رافعاً أحساماً كثيراً منها جواز فراق أو جواز أن يصري المسلم عدة فراوات مخروضات وغير مخروضات ومنوعات وأن التيمم بالأرض لأنه رافع لا ينتقض إلا بشيئين اثنين الأول ما ينتقذ به الورق وهو خروج الحجر والثاني وجود المال عند عدمه أو على استعماله عند العجل على استعماله هذه المواقع التي تتعلق بالتيمم إذن قولنا بأن التيمم مرافع تترتب عليه أحكام من أحكامه أنه لا ينتقذ إلا كما ينتقذ وهو مناقض منه واحد الوضوء المعروف أو بوجود الماء إذا كان المتينم إنما تينم لعدم وجود الماء فإذا وجد الماء ضغل تينمه حالا لأن التينم مضرورة ويقفر به على عن الضرورة وموضع الضرورة هو عدم الماء فإذا وجد الماء ذال في الضرورة على هذا حطم وهو أن المثلث إذا شرع في صلاة تيمم لها ثم أثناء الصلاة جاء له بالماء أو حيث في وجود الماء بطلت صلاةه حاليا لماذا؟ لأن الماء قد حضر والضرورة قد زالت فوجب على الذي شرع في الصلاة بالتيمم عليه أن يقنع هذه الصلاة وأن يرآن وأن يتوضع وهذا هو القول الراجع في المثال وقلنا إن الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموقع ذكر خلاف هذا لأنه يرى لأن الشعور في العبادة لا يجوز وأن يبطلها المسلم في ذلك بقول الله ذل وعلى وَلَا تُبْطِلُ أَعْمَالَهُمْ لكن هذه الآية إنما نظرت في حق من عمل عمل وتلفت بالشرك فيه فإن العمل إذا شرع فيه المسلم ثم تلفت بالشرك فيه فإن العمل يرطل ثم ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة وهو فون التيمم رافع وليس مبيحا أنه يدود أن يقري حدة طلوات بيتيممين واشد وأنه يجوذ أن يرفع به الجماد وسيأتينا إن شاء الله تعالى التيمم للجنب وأنه صحيح أن الجنب يجوذ له أيضا أن يتيمم والحاصل أن التيمم هو بدء عن الوضوء والبدء له حكم المبدل منه لأن الله جل وعلا يقول <أه> يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم واعدلوا الى ركعبي ايوه فإن كنتم جنبا فتطهروا وان طهرتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط او لامستم النساء فايتمنوا بعيدا طيبا ايوه كملتم ان موصاف به العاده فتنفقوا من ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرك ولا يريد يطهركم هذا موضع الشيخ ولا يريد يطهركم فنص الله جل وعلى على ان التيمم مطهر نص الله جل وعلا على ان التيمم مطهر وكون التيمم مطهرا يعني ان يرافق بالحدث وليس مباح ااا مش وين توقفنا احنا العمل في هايون هايون ذكرنا أخوان ذكرنا أحكام كثيرة متعلقة بالتيمم متى يستيمم المسلم ذكرنا أن التيمم يكون عند عدم الماء أو عند العجب على استعمال عند العجب على استعمال ذكرنا أيضا مسألة أخرى وهو أن المسلم إذا لم يكن معه و كان معه قدر ما يتوضع به وكان جنوبا فيجمع لربع حدث الأكبر وتوضي الحدثي الأضرر وقلنا على القاعدة بأن ما لي بركوا كله وللي تركوا جلده وهذه القاعدة مجنية على قوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمره فأتوا منه ما استطعتم هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة هو أن النسور لا, لا يستطيع بوجود نعتور الميسور ليس بوجود المعسور فإذا أسر على الإنسان كره شيء من البدانة أسرقها بكلية وإنما يأتي بما تيسر ولهذا فضع أنزل على هذا فرعا وهو أن المسلم إذا كان قليل من المن لا يسرق للطهارة فو كان طهارة الكبراء طهارة المسوع فإن كان له ماء ويريد أن يتورفأ وضوء أصغر ولا يكفي إلا قدر ما يغسل وجهه ويديه فإنه يغسل وجهه ويديه ثم يتهمم لسائل أعضاء الباقي أنا أعرض أن تنتهي لسائل أخواني رأي جدا وكلكم معليون بها نقوعا وإناثا رجالا ونساءا كلكم مكلفون ومأمرون بهذا يتكلم عنه وهي المثائل المهمة ينبغي أن تتعرفوا عليها ومضى على الناس ثمن ذلك شيئا من هذه الأحكام وإلى اليوم إلى اليوم يا أخوان أكثر الناس لا يعرفون شيئا عن هذه الأحكام الأحكام تليمون أقول يا أخواني إذا كان واحد عنده وراح يصرحها بالدابة لأن هذا الحكم يعني إن بغي يستفيد منه الجميع قالك شوية ما ما تكتيك إلا لي بسغت الوجهك ويبديك إلا للفاقين يعني ما يبقى لك بس تنسح ربك وبس تغتريك غيرك ماذا تفعل؟ هل تفرق الوضوء؟ وتقول ما عنديش ماء يكتيني فأتى يمم نقول لا فلينضغي عليك أن تغفر بهالقليل ما تستطيع من أعبائك إذا كان يكتي الوجهك ويبديك أغسر به يبديك سمي الله وانوي الوروث واغفر به وديه وديه ثم بعد أن ينتهي الماء تيمم لسائل الأعضاء ما يعني أنك تتكلم بحجرة في, في الهواء لا هذا سعر له بعض الناس لجد وإنما تتيمم واسد بتيممك غسل الأعضاء أو طهارة الأعضاء التي لم يحصل تطهيرها في ذلك الوضع نعود. عندك ما لا يكفي في أن تغتل الأعضاء الواجبة في الوضوط وهي عن قول المضمضة والاكتنشاق وغتل الوجه واليدي إلى الجساقي ومتفرار وغتل الرجلين عندك ما لا يكفي إلى غتل وجهك ويدين أو المضمضة وغتل الوجه فماذا تفعل تفني ذلك المال ما أولا لحيث تلسل به الأعضاء التي يمكن غسلها فإذا لم يبقى عندك ماء ويتحقق عند تقول الله جل وعلا فلم تجي ماء هننتقل إلى التيمم فلح تتيم من جديد واجمو هذا التيمم من هذه الطبوة نيابة عن تلك الأعضاء التي لم يحصل تطهيرها بذلك الماء رح ما الدليل وإحنا أمتي طعبا إنسان في يسمع الدليل يفتاح أما إذا ما سمعت الدليل رح يبقى الشيطان يجوكي رب هذا له هل أنه ميز نقول الدليل هو عموم قولي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استقطعتم طيب هل في هذا الدليل نقول هذا الدليل لا يكفي لحد ما نضيف إليه دليلاً ونبت في السنن في خصة عمر بن العاف في غضوة, غضوة ثلاثة ثلاثة وهذه الغضوة كان فيها كثير من المهاجم بل كان فيها عمر بن حقاب وغيره وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن العاف على هذه الغضوة وكان هؤلاء الأفاظر الأكادم وكان في ذات ليلة برض شديد كما وقفته عمر ظلعاب لأنه أبرنا يعني أشد منه قبل ذلك اليوم فأفضح جنبا فخشي على نفسه فتيمن ووصلا لأ لأضحاده ولما علم أضحاده بذلك ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل فقال يا رسول الله إنه كان مني كذا وقفت عليه تفضل برد وأنه أفضح جنبا فما زاد على أن غسل بالمغابنه المغابن هي الأماكن يعني الـ الـ الـ الـ التي يكثر فيها العرب أو النجاة فما زاد إلا فلمغابنه علم وتوظى ثم تيمم وصلنا بأرحاله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت في أم أو ما فعلت مثل الذي فعلت هذا يذل دلالة طريح على أن عمر بن الرعام إنما أصابت سنة في هذا وهو أن لم يترك الغتل بالكلية لحكم أنه لم يقدر على أن يغتسل غتلا كاملا فاقتطر على غسل مغابله ثم توضع وضوءه بأنه متيسر عنده ثم تيهمم وما محل التيمم؟ محل التيمم هو نيابة عن تلك الأعضاء التي لم يحصل تطهيرها بذلك واضح يا إخواني هذه المسألة مهمة ايضا من مساحب هذا الباب وهي أيضا مسألها ما هي المسألة التي تجب للبحث عن الماء إن سنزل المسجد وما الكشف يحفرها فماذا يفعل ينبغي عليه أن يبحث حوله من غير أن يشق على نفسه وأيضاً لحيث لا يخرج الوقت نقص الوقت لاختيار رزا وقت الضرور عن الماء هنا وهنا فإن وجده سدها وإذا تهمنا ما وقلنا طيب لو لم يجد الماء إلا الماء المعدة في الآرورات ليتباع الطوارد الضرور ماذا يفعل؟ هل يستري أو لا يستري؟ الصحيح أنه يستري الماء فحيح أنه يستري الماء إن كان عندهما يستري به أما إن لم يكن عندهما يستري به يفقط عليه الوضوء بالماء أو الوضوء بالماء وإنه أما كان عندهما يستري به الماء وجد عليه أن يستري الماء لأن التينم جوابه منوص بعدم وجود الماء فإذا كان الماء موجود ولو بالماء القشط يتفرع على هذا فرع ورانا كطبق لكم الفور على ماجل ما راه لا شيء كاينه دوك اللي حوتوا على التلفاز الصحراء قرطو يحوت في الدور وفي مكان الدقر ما عرف ليش هنا ولا هنا فاحنا ان شاء الله نخلوكم في طال ان شاء الله معلوم حتى لاني لان كلها يعني الدور في سلك واحد يتفرع عن هذا فرع إذا كان رح يشير الله وكان بعض الناس المستغلين لإخليكين ثلاث الناس يستغلوا هذا الضغط يكون الناس محتاجين لشيء الترجاع هداهم والله إذا كان فيكم الترجاع نبعوهم باليدان لأن التجارة إخوار وإن كانت مباحة والرزق فيها مباحاً غير محدد لكن إن بغي أن يكون المسلم رحيماً رؤوفاً بالناس ولا يبغي أن يكون جشعاً يستغلون والله تعالى يبارك للمسلم في القليل الذي صدق فيه وابتغى بذلك الرأس والإحسان إلى الماء فيدي في وقت أنه ساجم السجار يكون عنده الماء فعيدة يمكن أن تكون فعيدة لو قرح فعيدة كذلك يتموها كل شيء يسموها فعيدة الماء المعدة تقاوه يعرف بأنه ما كانت الماء والمسلمين هم يجرون بشيكوا الله وقرعه في الفين و خمسة المائل فهل يستهل المتهم أم لا يستهل في هذا المثلث العلم وقالوا إن كانت فعل مجمع ترك شراء النائي وتيمن وذهب بعض أهل العلم من المحققين إلى أنه إن كان قادراً على الشراء وجد عليه أن يستهل لأنه ان تجسم بذل المال الكثير في دوليات فلا أن يتجسم بذله في دينه من باب أولى لو كان محتاجا أو إلى شيء آخر احتاجه في أمور دنيا وصفرة فمن باب أولى العبادة لابد له أن يشتري الماء لأجلها والله تعالى ناظر إلى عمل وشاتر صنيع والله جل وعلا يقول من يتقل الله يدعى له مهربا ويضعهم الحج لا يكتف فإن بذلك نظلم مالك في شراء المال لأجل التوضع فإن الله تلق على أن يبارك لك في ذلك الوضوء وفي سلك العبادة وأحرأ بذلك في مالك الذي بذلته ويعورك خيرتك منه طيب خلال ظن سائل كيف تقاتلها؟ نعم ها؟ إذا كان تريد على الماء يروح يكوبها في البحر وغيره إذا لن يشتفى خروج الوقت ما إذا خشي خروج الوقت فعليه أن يتيم منه. ولا ولك أرجعه إلا صلاة والسلام على رسول الله وآله وآله وطحه وملاه أمباع المستيبون قال الله حدثني يحيى عن مآلث عن ناتع من أمن أفضله وعبد الله من عمر من الغرف حتى فرام بالمرض نزل عبد الله نزل عبد الله ستيمم صعيحاً طيباً سنسح رجله ويديه إلى الزرطين ثم الصنع <تصفيق> قال الله وحدثني عن مآلث عن ناتع أن عبد الله من أحمر كنا ستيمم في الغرف كيف فَقَالَ يَغْرِقُ اللَّهُ وَجْهِي وَضَرْبَةَ الْجَبِينِ وَلَنْ تَنْتَهِيَ هُمَا وَيَمْتَعُهُ مَنْ وَيَمْتَعُ مَاءً لَنْ يَصِيفَ فكَرَ الإمام مالك رحمه الله تعالى لا سيمم وكيف لا يثنع هذا البلغ بأثر الله بن عمر في سلسلته ذهب وهو مالك رعاني إحنان بن عمر هو من الصحي الثاني كما ذكر إمام الظهار يسمى سلسلة الثهر ومفادوا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل من الجرب أقبل عبد الله بن عمر من الجرب الجرب عقوى ذكرنا أنه مكانا طريقا من طريق المدينة على ميلين أو ثلاثة من المدينة إذا كان بالمرضة والنزل أيضاً قريباً من المدينة على ميل أو ميليل إذا قلنا على ميل أو ميليل والميل هو حوالي كيلو متر سبعمية متر كيلو سبعمية. فمعنى أن هذا قريب جدا من المدينة ومع هذا تنزل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فتيمنى الصعبين إذن فمسح وذهبوا ويديه إلى المرطقين ثم صلى هذا الشعر من عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنما فعله لأجل أنه خاف أن لا يجرك الوقت كما ذكر محمد بن مجنان وهنا يجيك الوقت أي وقت القضيح بل إن الإمام البقاء رحمه الله تعالى ذكر هذا الأثر في رحله معدقاً في صيغة الزرن وذكر أن عبدالله بن عوام دخل المدينة والشمس مرتفع يعني دخلها في الوقت المبكر ومع ذلك في ولم ينتظر وهذه هي السنة أنه إذا كان على سفر وعلم أنه سيدخل المدينة على ويكون على مشارفها أولا منها ودخل الوقت فإنه يجوز له أن يصلي ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعطيت خمسا لم يعتهن أحد من قبلي قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهو فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي هذا مباشرة فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وهذا الرجل إنما أبركته الصلاة قبل دخول المدينة وهو عبد الله بن عمر ففعل ابن عمر رضي الله عنه السن وهو أنه صلى لأنه أبركته الصلاة في ذلك المكان ولا ماء عنده لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فعل في التيمم شيئاً فارداً لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه مسح يديه إلى المرساقين بعد أن مسح الوجه والوجه في السنة ولا ضيور أن النبي صلى الله عليه وسلم نطع على الوجه والكشفين بل قال عليه الصلاة والسلام في أحد طرق هذه الأحاديث قد ورد في صحيح بخاري إنما يكفيك هكذا إنما يكفيك أن تمتح بوجهك وكفيك وهذا نفس صريح في الموضوع وهو أن الزيادة على الكافي غير مشروع. لذا لم هذا المحققون من أهل العلم وهو أن الزيادة وإن قال عبد الله بن عمر وسابعه لك الإمام مالك رحمه الله في أن السنة أن ينفح المتيرم يديه إلى المرفقين وإن كان في المذهب أن من متح وجهه وكفيه أجزأه ولا إعادة عليه لكن يستحب أن يعيد الوقت إن لم ينفح إلى المرفقين يستحب وليس من باب الواجب لكن في هذا الاستحباب نظر لأن المستحبات عبادة وإذا فعل المسلم مستحبا فإنما فعل عبادة والعبادة تثبت إلا بالسليل. نعم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستيبم ضربتين ضربة يريد وضربة لبيتين إلى الملققين وهذا الحديث ذلك يثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا حتى قال الإمام الجارة رحمه الله أن الصحيح وقفه على عبد الله بن عمر وأنه من قول عبد الله بن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم فراحة على الجه الكفتي وعلى, وعلى الكفتين فينبغي الاتفار على هذا شيء ما سألنا عنه من أخرها حتى لا ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى عن نادع أن عبد الله بن عمر كان يتينمه إلى المرساقين هذا قد فكرنا السلام عليه لأن قياس اليزين على الوضوء لأن الغسلة في الوضوء ينتهي إلى المرساقين قالوا يقاس عليه النسخ في التيمم إذا ما إلى المرحقين نقول هذا قياس مع الثالث أخوان قياس مع الثالث بوجهين الوجه الأول أنه قياس كما يسميه أهل الأصول قياس فاسد الاحتباع لماذا؟ لأنه في مقابلة النسخ ما النص النسخ؟ النص هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يكتيك أن تنتحب بتوقف ثين هذا النظر مقابله هو فعل هؤلاء فعلها فعل هؤلاء رضي الله عن عبد الله بن عمر انه يزيد الى الفقه فهذا فعل هذا هذا الشيء مقابل للمث فهو فاسد الاعتبار معارض له وجه ثاني من حيث النظر ان هناك فرقا بين التيمم وبين الوضوء وإذا أردنا أن نشأ فرحاً بأطر قال إن مباحث الأخور الذين أرضنا قد لا يتهمون مني هذا الكلام لكن دوراً صلى الله عليه وسلم الذين يتكلمون في القياد وأن يقاص فرع بأطر لابد أن يكون هناك وجه سبه بينهما والتيمم والوضوء لا وجه سبه بينهما لأن الوضوء فروضه بين أربع فروض أو خمس فروح أو ست فروح من قال بالتابي المغمضة والاستنشاء لأنها من فرائض الوضوء فتتهم من لم يقل به ما فهي أربع غسل الوجه وغسل اليدين إلى المنفقين المتصف الرأس وغسل الرجلين أما التيمم فإنه ضربة الريء واليدين فالترق أيضا الغسل يشترق له تعنيم نائع على الجسد والتيمم الذي يكون نبهه إنما يحفي فيه مزح الوجه واليزين شيء الثالث أن الوضوء يا إخواني مطهر مطهر للأعضاء المغسولة أما التيمم فالطهارة فيه معنوية وليس التسية لأن الوضوء لا تزمن <تحن> أوساف التي في يديك أوساف التي في وجهك وفي يديك أو في رجليك أما التيمم فلا إننا هي طهارة معنوية لكنها طهارة فعرف بهذا أن التيمم أن التيمم أو غسل أو مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين غير مشروع لأنه في مقابلة النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى أو سئل الإمام مالك كيف التيمم وأين يبلغ به يعني سئل عن كيفية التيمم وأين يبلغ به المسلم فقال يضوءة بالوجه وضربة لليدين ويمستحوهما إلى المرفقين قول الإمام المالك استحوهما إلى المرفقين على وجهه وليس على وجهه فرق لأن الفرض عنده أن المذحة إنما يكون للوجه والكسبين وجوبا وما إلى المرفقين فإنه من السنة ولهذا قال آئمة المالكية نقل عن الإمام مالك أن من صلى بسيمم متح به وجهه وكثيه فقط فإن صلاته تجزئه ولا يعيد وجوبه بل ينبغي أن يعيد بابا في الوقت ما يخرج الوقت لا يعيد استخباره لكن ذكرنا أن مسألة يعني مسألة مختلفة أو مسألة إن بغي أن, تكون أن يكون عليها الدليل والدليل غيره متوسط فلا يبغي التعويل عليها الله عزيزي نرجع إلى مسألة أخرى متعلقة بحديث فضلتم أو أعطيت خمساً لن يحقهن أحد قبلي ذكرنا في الكتبة السابقة مسألة الخلاف فيما يتيزم به أن يشارط التراب أم لا يتراب وقد جاء في بعض روايات الحديث في صحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وترمدها طهورا فذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب أن يمتح المسلم على التراب فقط لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قص علم؟ قال وتربته جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا قال وهذه ذيادة تخصص العموم في وايس الأولى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذه الخزياء من خطائف النبي صلى الله عليه وسلم و هذه الأمة نعبد البر امام امام كبير قال انما كان لخطائص النبي صلى الله عليه وسلم استدلاله قال ابن عبد البر الله كل ما كان لخطائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلط يعني لا يدخل التقصيف في خطائص النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا أخواني قابل أن التنصير تقصوا من شرط المخصص له إذا قلتك يا أخي أنا أعطيت لك مسؤولية المسجد أنت الآمر والناهي في المسجد وأنت المسؤول عن كل شيء في المسجد هذا شرف لا شكيا وأن تخصفت هذا الإنسان بهذه لي العظيم ثم بعد ذلك تتدارك وقلت إلا الإمام فهذا التفسير ينقل بالشرف صحيح الآن كذلك قال قالت عبدالبر النبي صلى الله عليه وسلم خص بها من فإذا قططنا واحداً من هذه القصائف فكأننا قطنا من شرص هذا التقصيد ولهذا يقول الإمام بن عبدالبر أو يد المام بن عبدالبر إلى جواز الصلاة في المقبرة لبعض إخواننا وربما يتسرعون لكل كيف أشقرت المقبرة أبو خالد وربما قال له أحدهم هذا الإمام بن عبدالبر إمام في الحديث ولكف يقول بجوازها يقول له لا يقول بالجواز معاهي النبي صلى لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها وما أدرى أن يسير لأن هارل على هذه الأحادي لكن رأوا واجتهدوا وبنوا حكما وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وحتيت خمسا هذه الفائص لا يجوز أن يدخلها فإذا جاء نفس جاء نفس يخرج بعض الأرض من مجموعها التي خصفى النبي سبحانه وأمته بهذه الخصيصة فإن هذا الخصيص ينقص من شرف المخصص له قالوا فلا نعمل به فهم أكوانه كما لم يعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح مسلم وجعلت جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها وإن كان التعليم تعليم آخر في تربتها لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأيما رجلي أدركته الصلاة فليصلي هاورة زيب بركته الصلاة وصل بحق وكان جرى الرنم يقولوا لنا لا أخرش نحيا عاود نوصروا بإشتعار أخرش ما كان فيه صرابتين من عاودوا هذا تكليف بما لا يستطع ولم يتعلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان عليه الصلاة والسلام هو يذهبون إلى المضي ويقطعون الفيات والسحارة ولا يكون فيها إلا الرمال ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل السراء ولا أمر بذلك أصحابه فعلم بهذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا المقصود به كل ما كان على وجه الأرض المقصود به كل ما كان على وجه الأخرون في هذا قاعدة من قواعد العلم الكبيرة المتعلقة بهذا الحكم وهو أن الحكم الخاف إذا كان موافقاً للحكم العام فإنه يعني يكون جزءاً منه ولا ينغي العام ولا نريده في مسألة في التخصيص في هذا الباب لأنه قالوا التنصيص على بعض أفراد العام لحكم موافح لحكم العام لا يقتضي من التخصيص عند أهل العلم لأن هناك توافقاً بين التربة وبين الأرض ألواني التنصيص عليها في كديث النبي صلى الله عليه وسلم تجوه الجنوب قال <تصفيق> الموضي حدثني عقواً يعني قد يعتار ويقول نحن عبدالبرو جيه لسه أنه وجه لا شك أن كلامك عبدالبرو جيه جدا لكن نقول دخولك على الخصائف يؤمس من شرط المخصص له هذا فيما إذا لم يتعارض هذا مع حق الله جل وعلا لأن في مسألة المقابل هو لتعارض حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبقاء الخصائص له كما هي تامة معه جل وعلا وهو أن لا نطلئ إلى القهور فإذا تعارض حق الله جل وعلا وحق نبيه وجب أن نمتذل وأن نراعي حق الله جل وعلا وأن نحمي حق الله جل وعلا فمسألة الصلاة إلى المقبرة أو إلى القهور من هذا والله تعالى أعلم قلت قلت ان لم يوجد اولا فاذكروا ان لاكين عن عند وحمام في ساء رحيلنا المسير عنه ماء للذين يمي من ثم للذين ماء فقال رحيل اذا ادرك الماء فحريب الوصول الماء هذا الباب الاخير من ابواب التيمم وهو تيمم الجنود قد قال بعض أهل العلم لأن الجنوب لا يتيم وكان هذا مذهب عبدالله بالمفعول الله عنه ثم رجع عنه وكان مذهب عمر بن سطاب رضي الله عنه إلى أن ذكره عن بياذة رضي الله عنه حيث جاء رجل يسأل عن هذا التقن فقال له عمر لا تتينم فذكره عمار ابن ياسر بقصة وضعت له مع عمر بن فطار قال إن المؤمنين تنكروا في حادثة كذا أننا كنا في سفر فأصابتنا جنابه فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتم في التراني فلما أتيت النبي الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكثين على الأرض ثم نفخ فيهما هذا دليل وجوه هذا دليل جواز ثم نفخ فيهما يعني نحط رابي فنفخ فيهما فمسح وجهه الأقل في هذا قلنا حديث عن ما أخبره عنه الجنب يجوز له أن يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعمال الماء فإذا وجد الجناء فليغتسل ولا يجوز له أن يصلي القرارات الأخرى ذلك تتيمم هذا معنى قول تعييد بن المسيد رحمه الله ويقال تعييد بن المسيد وكان يقابله له سعيد بن المسير وهو من كبال ساداته رحمه الله وكان الشافعي لا يرى الاحتجاج بالمرسل إلا مرسل سعيد بن المسير هذا الإمام الكبير ومن فقهات المدينة السرعة كان إماما حقا قال رحمه الله عن الرأوين عن الرجل الجنس يتيمم ثم يفرق الماء فقال تعيش إذا أدرك الماء دع عليه المسلو لما يستقضي يعني إذا أدرك الماء كان جنس ثم تيمن ولم يكن معه أو لم يخذر على استعماله فإذا وجد الماء بعد ذلك أو طار قادرا على استعمال يجب عليه أن يغتسب وأزلال قضية لذالثا استيمم خلالة أخرى هل يعيد الصلاة لا يعيد الصلاة قال الذين ينكرون السلام وصفك سلم من سلم ولا يحل من الذنب إلا على قدر وقوعه وهو الذن لا تحس هي ثم الذين هذا الحكم بطرناه وهو أن الإنسان إذا كان عنده شيء قليل من الماء ذلك يكتيه في طهار الإشت التي تُلِل عنها الإمام مالك رحمه الله رجل اشتلم وهو مسافر ولا يشدر على استعمال إلا قدر الوضوط وهو لا يعطش حتى يأتي الماء قال يقتل بذلك الماء مرجع بأي يأجب أنه نجازة يغتل قرده وما أطرابه من الأذى ثم يغتل أنه مصعيما كما السماء الله لأن الماء لا يغتله إلا لقدر ما يشرق فإذا كان الماء لا يغتله إلا ما يشرق ويغتله لأن يغتل الأذى فعلينا أن يغتل الأذى فإن لم يغتله لأجب غتل الأرض ولو كانت النجازة على توله لأنه يغتل ان غتل بذلك الماء أصابه العقص شهال لأن إزالة النجافة إعوال واجب إزالة النجاف واجب بالذكر والقدرة إذا سح وإذا كنت قادما على إزاله فالمريض إذا كان مريضا على فراش المرض وأصابته نجافة من بول ضائف ولم يقدر على غصله ولم يوجد من من الناس من نذين عنه هذا الخدس فالله اعتمده ولا يجد له أن يترك الصلاة وهذه بلية مصيبة ابتدى الله عز وجل بها كثيرا من الناس المهضة ذلك لأنه دون الأحكام الصراعية فتجد المريض وهو على تراش الموت يترك الصلاة لأيام قويلة جدا فالذي أنه على ندمه وهذا يقع من كثير من الناس ويقع بالأخذ من كبار السن الذين يتمسكون بهذا الدين تمسكاً مدينة حتى أخرجهم إلى حد المعطية ويقعوا كثير من الناس ربما أشرح على الهلاك وهو صائف لكنه لا يقصد يعني كم يقول يقولون أنه وعمل العالمية وقلت بقالوا ليني ما يستقش لا الصوم وهذا خلل إخوان المثلين إن أشرت على الهلاك جاء له أن يقفت إذا كان مريضا وبالأقص الصلاة إخوان لا يجوز تأخيره ومآم قد يقول قائل في كل مخرج هذا هذه النجاة تخرج من لي ماذا أبعى؟ نقول لهم صل بنجاة صل بنجاة وتقدر على التيمم ولم تجد من يناول كما تتيمم به ولم تقدر على الوضوء صل كما أنت بلا فتا ومن غير طهار فإن الله جل وعلا يقبل منك لأن الله تعالى يقول واتق الله ما استطعت ولا قطع إلا هذا فاتق الله في هذا الذي تستطيعه وهو أن تصلي كيف نجاسة ولا وضوء ولا تيمم وأصلي وأهلا نائم نقول له صلي وأنت مستقع على ظاهرك لا أتحرك لا تتحرك صلي بعيني يبي يقولون السبب المهم أن لا تتوقع الصلاح لأن تركي من العظائم لا يجد لكثل من أن يستارفها فقول الإمام المالك رحمه الله تعالى في من اختلم وهو ولا يقدر علم إلا قدر الوضوء وهو لا يعطى حتى يأتي الماء قال يلطل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيتمعه صعيما طيما كما أمره الله لأن الذي يتيمم قد فعل ما أمره الله جل وحيح نعم وسؤيا بلالك من عبدون بالقرار أن يتيمم فلم يشف الله إلا بالقرار فدفعه والشكر والصلاه والسلام فيا قالي لا استبي صلاه في الاسلام بالثيم وريثا لان الله تبارك وتعالى قال فسيئما من صعيب من موئذ ثما كان صعيبا فصير يئنم في اذا هذا الحكم قد تكلمنا عنه فيما سبق في مسألة في هل الصعيد يشمل جميع على الارض او انه مخصوص بالتراب وذكرنا التنفيذ في هذه المفألة واو ان الصعيد يسمى ما طاعد على وجه الارض سواء كان ترابا او رملا او ثباغا او حجارة مبتا او حارفا او غير ذلك فإنه كل جائز بشرك ان يكون هذا الصعيد على وجه الارض من جلس ما طاعد على وجه الارض انه كان من من جلس غير عملية الارض كان المواتف الظهورية أم غيرها فإن أولا يجد التيممون بها أو المعاكم فإن أولا يجد التيممون بها وأما اكتباه فهي طريقة الأرض المالكة التي لا تنبت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فأذيتم مزينتكم هذه في باته بين لابتين وقيل إنها وثم أقلناها النبي صلى الله عليه وسلم قيبة أي أنها طيبة وهذا دليل على أن استباع من الفعيد الطيب وقد كان النبي صور سلم أصحابه في مدينة والذات يتمنون من أرضها ولا حرج في ذلك وقال أعلم هل من سؤال في أو مسألة متعرفة بالتيمم نعم لا يتريمه بالنفس لأنه غير ذاتي فينا ذكر ولأن النبات ليس من الترمي نعم نعم عن الجزرات سجرات مضرات إذا كنت السجرة إذا كان فيها غمار يوارب وغمار والزجاج اللي فيه همار يجوز التأمم به أما عند شجرة وعين الزجاج بلا ترم فإنهم ليه يجوز نعم نعم نعم كيف كيف فارق هذا معنا كما فارقنا بغازو اه هذا الشيء ما هو موجود على وجه الارض اما هذا البليد هذا هذا فالله اعلم انه من من من مواد من غير من غير احراق نار فعلم توثقوا فيها وأحصابه لنفسي ألا أن تهدمنا فيه هذا, هذا الشيء الطائم بالله والضغط وصوله أما الكارلات لم يخلقنا على العربية بالعربية تعمى لكن نفتهمه لهم الكارلات من مخصوم بالجرمية قل الرحام فإن هذا كله يجوز أن يتهمنا فيه المد لأنه كله مما قعد على الجنة أو من الطعيد الطيب نعم زيد نساء السيد مكتير أنا أريد أن تذكروني بها حتى نتذاك حتى يعني نتذاكرها. رفع الحدث ما به مفهمت ايوان لا قل توضأ ثم تيمن توضأ ثم تيمن انه لماذا توضى يا اخواني لان حتى حتى يتحقق له فلم تجد ماء والوجدان هنا او, أو عدم القدرة على استعمال واضح هذا من المسائل التي نفيذها هل يشترط الترتيب؟ صحيح من أولي الترتيب لكن الترتيب من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بعض أهل العزم إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم بيان بألواجب بي عنده تنسلق به لكن هذا القول فيه عزم الله يعني نعم بتجموه ها هايوه تجد نجاسة دماغة فليس في لا الاستجمار ليس ذاته الاستجمار حكم خاص وهو ان تنفي ما خرج من المذي الاحجام اما ان كانت النجاسه في ثوبك او في وجهك او في يدك فلا تزيلها الحجامه حتى ولو مسحتها ولهذا ان كان إن كان عندك ما أزلتها وإلا بيكون عندك تزيل العين ويضغى الأثر وتصلي ولا حارفين لأنك قد استقيت الله وستطعت نعم الحائف المسبوء نقول لحنا الحائف اللي يكون مسبوغة عماق لا كما الجيل ولي ولي ولي ولي ولي ولا الجيل اللي يقولون ولا الجف أما إن كان برلاك فانا دع رجو الزوال نعم <تصفيق> كي رواياتي كي رواياتي ومن ظن الروايات انه سين كيف؟ سين؟ هذه المهمة سين كان ضيف واحدة ماذا يفعل؟ يطلب الاستثار سإن شع الزرق سينم وإن كان هناك هذا يعني أماك الاختصال المرشاكة في المهناية فيذهبوا إليها حتى ولو لم يدرك صلاة الزمع وكان قديم من هارشين الماء كان يجي مرة ساعة في الليلة فكان سكان تحت عمارات كل شيء مغارة في كل الشمع. حتى قبل المكان تعلق اشتساج بين وراتنا كنوا يعملون طعف العمار ما في هاشا زالوا عجلين جينا كانت سين من الاخوة يحتارون كيف يستسيدون هنا لا يستطيع ان يشتسد فيتا يذنب لربع الحدية الأكبر ويتوفى للطلح لأثري المشقة والحارف في سيستمد اليمة بين وراتنا خرجوا مده نعم فيه يقدر في الحج وفي الحج الطرس أعظم من الحج لو كان في حج أو كان في غير إن لم يقدر على استعمال الماء لأجل خوف المرض قال شيخنا فيها هذه ولا يشترطوا أن يفير إلى الهلك بعضناك يقولوا يخشى أن يهلك يقول شيخ الإسلام لا يشترطوا الهلك وإنما إن على أسه زيادة المرض فإنه يجوز له أن يتيمن نعم كيفاش؟ والله ما سمتك كيكون دم ضيف أيوة كم سياده يعني ينقي هذاك يا ذلك المكان يصفه أو يحطه. إن كان يحطه وان كان يعني يسمح له وان كان طبييا يصفه هو الديون دي هو اللي صار نعم ذلك. هذا من التكلف لم يكن يفعله صلى كان يشيلهم معهم احجار كيف ايش طفاره طفاره كانت تطوربيد بفرنطو خلاص ها طايرا كرد. لا هذا من التكلف طائره في هالمنزل ايه ادري ادري اني ما في هالمنزل فإن حفروا أن الماء خطعوه من قائرة ولم تجد بداً وعن الصلاة تتخرج صلي بلا طهارة وهذا قول الطحية تعطوا إيش الدليل عن بلا طهارة يا أولي أن عمر بن الخطاب لم أول في حديث عائش أستاذ الحفوان أن الناس لما كانوا على غير ما صلوا ثم نزلت آية التيمم صلوا بلا طهار هذا دليل من قال بأن ساقد الطهورين يصلي على غير طهارة ولا تزمه لعب هذا الصحاب الذين كانوا في غضوة من المصالح لما لم يجدوا ما أن أدركهم الوقت صلوا بلا طهار ثم نزلت آية التيمم فإذا كان المسلم في طائرة والطائرة فيها الماء عموما والإنسان إذا سافر عموما هو شيء يدير يحاول يدرك الجورة بما يتردق في الحالة لأنه المشكلة بإكواننا خاصة في الحجر العمراء يشبه في الزل إحنا المالكيا من المثلثين شيئا في الغرب إذا وقته في و... الحالة سوف وهذا ربما يؤدي إلى عبور الماء إلى الأماكن الـ الـ يعني كهربائية وربما يشبه في الزل في الطائرة وأحيانا يعني يردانه فائرة يقفل الماء يضلق الماء من عنده فلا تجد ما ستوصق به في هذه الحالة إن خشيت خروج الوقت قرني بلقها طيب إنسان ما في حاسلة يتوصق يستفد الأسلاف الحاسلة هذه اللي أظن راح توقف من مطعمة من ذلك راح ها؟ ايش عفوا كنت حسيت دي مور وشحال بسيطه لا لا دا دا غير واقع اول اقول اقول انا اقول اني خل من عهدي من فكر السنه اللي يقولون هذا نعم يديو له الدرقه التيمو اذا كانت القافله انتم الآن هاد القافله مسلمين ولا ماشي كانوا مسلمين علم بذلك كان حاجه احلى قال انت سافر وانا مسلم انا عندي وقت كاين هذا لابد ان تهيبنا نخبط خطة وحدها وحدها نديرها إذا برث وقلع ما فيهاش مشكلة هذه لا لا يحثوا علموهم يحثوا لازم تعلموهم يحثوا لازم لا نعلموا احنا في الشاركات أننا نضي الوقت فعلا شين أخر جعلوا حتى شون أخر لازم توضعوا ولل يعززوا خمسة قال راح يتوضع وراح يصليوا ويضربوا لزد سواعون ومن أجله بعض الناس صاروا يمنعون مثل هذه الأشياء فإذا كان المسلم حازم أنا أظن الله أعلم أنه أي بعض حتى ولو كان أصحابها من آذة إعداء الإسلام إذا شاهدت هذا المسلم قائم بالعمل كيف ينبغي الله ينحب لأنه يعلم لأن هذا المسلم إذا ازدى ربع ساعة أو نسل ساعة تفوته إذا شاهدت هذا المعلم يكعب يقول له أنا نزدها قربت مع ربعون سنة وقربت قلنا نجعل تبعونا قبلنا تبدأو عثمانين حتى يقول لهم ليه لكن بعد إخوالنا هداهم الله تعالى كم يقولوا هنا يبيجهم يخرج لباش يطلع أقناش يفطر بعقله وبعد كيفطر يفطر يفدي رفيت وضاء وبعد يقصر شيئا المثيلة السنة القبلية والسنة البعدية والسنة ساعتية والسنة البوقية فيجيب واحد ساعتين ساعتين ومثل وهذا مننا يغير هؤلاء المسؤولين و اذا كان ان شاء الله تعالى حريفه وفاضح الله تعالى يسخر له هؤلاء الناس و يفعلون هذا الذي يرضي ربنا ام بعثوا مثل هذا نعم نزيدوا المستمرين تاع 1000 نعم تفضل اسمع اتمنا بالطهارة المائيه التي نم ايوه ثبت عمر بالعاص من ما يستانث به واذا بالقول النبي ساعتل اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ما دام ان هذا الماء لا يكفي لي طهاره كامله فيكتفر على ما يكفي تضمن بان حصول الفعل الشرعي حتى يتحقق فيه قول الله تعالى فلا تجدوا ما نعم سي صور اي هو هو هو التلم كما يقولوا كي حاجه اللي نسلمها يزيد يزيد يديه بيديه فإن فعل هذا معتقداً أنه هذا هو الفعل المشروع كما هو هذا مالك ومذهب عبد الله بن عمر تيممه صحيح بل أنه حفظ وقعت منه زيادة وهو في اعتقابه أن هذه الزيادة مشروعة فالصراك هو صحيح واضح نعم ميت إن تعذر إن لم يوجد ماء هل يهمم أم الله أحمد لا أعلم والتقل وين شيخ بن بازل؟ نعم الحبشة واحد يكتبني بالشيخ بن بازل الشهدان رحمة الله عليهم هؤلاء أئمة انكبار في كنا أن العلم فإذا جبت حكمي يقول لك شكل مباش يقول غير هذا أين قال في سيف حتى سيف وحد الفتى وحد الشارع أنا لا إحالة إلا نجوم لا يعجزني أن أقول بهذه الفترة لكن مدام أنه هذا الشيء موشيدي في مصدر الموثوق لا أقول لي وأنا أخذتكم جميعاً إذا كانت عن حينكم مصدر الموثوق لا تتكلمون إذا كان المعوش مصدرني في من مصدره النوصف فلا تفتي وكي تقول الله أعلم نشيعيه وكي تقول لا أدري نشيعيه حتى تأتي بحكم من مصدره النوصف نعم تايمهم بأكوان القوص تايمهم مسائد تايمهم حتى لا نخرج نعم انا بأس وغا ليه اتكلم بس ايه بس نبعث لقودة ليه كنا معرفة ايس الله هانا ايه ايه نعم ايه ايه أي. لا لا هذا في الغتب هذا في الغتل إذا, إذا كان الغتل الأكبر ارتفع عنه الأصغر لكنك تيرمون المسلم يأتي يأتي يأتي ما يبططي من الطهارة المطلوبة لأن الطهارة المطلوبة ما هي هو الغتل بالماء فهو لم يقدر على أن يغتسل بالماء لكن يقدر أن وضوءه الأصغر في أعضائه التي في الوضوء فلا يترك الجميع للقاعدة ما لا يترك كله لا يترك كله المبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمره فأتوا منهما استضع وهذه القاعدة المهمة يا إسواني حفظوها الديدة ما أمرتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح البخاري المسلم ما أمرتكم بأمر سأتوا منهما استطعتم وهي قاعدة مهمة في رسع الحرج وسيسير على المسلمين السائلي دينيهم ما نشف تكلم عن سيسير وإزالة بعض الناس يقول لك من ذات رسع الحرج يجوز للمرأة مثل تحشراتها يكون على طالحة صلوح البيت الزوجية وما تخبص من عند الحكاثة ولم يجمع ليش تثير من لأنه كنت تبقى شروحها المقياس قل له هذا موش تثيرا هذا إزالة للتقم أقوى حنا نقوله نتهل على المرأة إذا وضعت في مثل هذا الحق أن تجمع بين الصلاتين بس تروح البيت الزوجية فماذا تفعل؟ تجمع بين الصلاتين حتى لا يذهب عنها في ذوقت ذو به نستهالة زوجها أما أن يترك البعض بالكلية فهذا مالا يوم ما, يو ما به ولا في ظن ولا في آذن لهؤلاء الذين يجدون تمييع الدين وإزالة الأحكام بدعوانا سريعة مبنية على السيسير إذا توضع ولم يستطع لصالما إلى عظمي الأعضاء كيف لا يساعد بإذن مثل مثل هناك جزيره في الاخر يتسم المتوفى ان ثاني توضى لكنه مثلا عنده جرح بلاط مثلا في يده ولا سيترك ذلك المكان ولا يستحلع بعض قال يقول يمتنع على الجزيره يمتنع على الجزيره فكانه لا يشعر بالدم حلال الجزيره بل يترك ذلك العضو من غير قتل ولا مفسه اظن ان الوقت ذهب منا نسئ على بعض الاسئله فؤاد فؤاد اين هو مكاسف او هنا هل يجب الشراء على دكان يبيع جهد اذا كان شيء عندك لا الا عند هذا الدكان جذلك ان تشتري عندك وان تبذل لهم ونقع طيب هذا الأخ حمزة أين هو حمزة؟ حمزة أين هو؟ نعم حمزة يذكر عدة أسئلة يجيبه على السؤال الواحد العادة يتكلم على مسألة تيمم الجنوب وأن الناس توسعوا في هذا حتى صار كل واحد يعني استيقظ عادة تيمم وذهب إلى القلاة نقول المسلم ينبغي أن يراقب الله جل وعلى في عجالته وأن لا يفعل شيئا لا يشرع له فإن كان قد على الغزل حتى ولو كان الغطل فيه مسخة فيجب عليه ان يفتسل ولا يجوز صرف الغطل بدعوة ادراك الجماعة فان ادراك الجماعة لا يعني يصل الى مرتبة الغطل فان الغطل صرفا في صحف الخلاة واما ادراك الجماعة صرفا في صحف الخلاة على قول الصعيش وهذا وجب على المسلم ان يغذل شهده في ان يغتسل الى اصابة جناله فان لم يغذر عدل بعد الى التيمم والاحار حميد انه حميد. طيب يقول لرجل ثانى على جناله ولم يستطع الاكساس تتينم من الحديث الاكبر ثم توظف و وصل ثم انتقض وضوؤه اراجع الفقه هل يعيد الوضوء فقط ام يعيد التيمم لا يعيد التيمم, التيمم هذا خاص لرفع الحدث الا التيمم باخواني لوقع جنابه كانك ارتكبت الجنابه وان الوضوء فانت وضاتك لصلاه الصبح ثم لم تدرك الجماعه وراى وانتقض وضوؤه اردت ان تصلي سنه الفجر بعده هل تجز لك أو يجب عليك الوضوء فقط ولا تعيمهم لأن التيمم لا يعاك إلا إذا وجدت الماء وجد عليك بعد ذلك أن تبتسل أما إذا لم تجد الماء وبقيت على عدم قدرة على الاستعمال ذلك التيمم يكفيك إلى أن يحدث منك حاجة أكبر أيضاً فبعد ذلك تعيج التيمم أبو الباراء حمزة راحة المفجد ذريح أبو يتخبر الله من قلّى بالتيمم في أول الوقت قدماءً في آخر الوقت هل يعيد الصلاة بوضوءٍ جديد؟ لا يعيد وحتى الأول بالاتحباب فإنه يحتاج إلى دليل والدليل ما ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه فعل هذا ولم يعيد وكذلك ما فعله أو فعله الصحابة رضي الله عنه هذا تعمل تعمل. تعمل. تعمل تعمل. قال إذا مرأ إنسانا على مسجد ورأى الصلاة الظور هل يتأمم لا يتفلي حتى يستفل لا لا حتى يستفل إذا كان الغسل تكرم عنده محمد أبو أيوم ما كان له عضو ما... من كان من كان, شي ما كان من كان له عضو ما غدا يأمم أو يتوضأ ثم يتأمم على ذلك العضو نريد مزيد لا فالإجابة على هذه السؤال هو أن الإنسان إذا كان عنده جبير أو عليه جبير يتوفى ويطرق ذلك العضو ولا لنفسه خالد وليد هو؟ مع الخروج أكون يعمل في عيادة عمومية ما حكم الخروج من العيادة وقت العمل وبعده لعلاج بعض المرضى في بيوتهم إما لكبار سنهم أعزهم عن المجيء علما أني أحضر, أحضر معي الموالي الطبية لعلاجهم فما حضر الأدوة من العيادة وعالجهم مجانا نقول بإذا كان هذا بإذن المسؤول كان الناس كما وصلت كبار السن وكان هذا عمل كان ظن عملك داخل المستشرة لا عليه عليه أثر فائداً أما إن كان هذا تتقاضى عليه أثر فائداً فلا يجد أن تخرج من عملك لأجلي كمريض من وقصهم حتى ولو كان يعني الدواء من عندك فإنه لا يجد أن وقتا من الوقت الذي تأخذ عليه فلا يجد تعمل في مكان آخر إلا أن يكون هذا العمل من ظن عمله يعني تقرد من العيادة تجداوي إنسان المريض لأجل أنه لا يحضر على المجيب تعالجه وتجعل هذا لهذه المعالجة من ظن عملك في المستجفى ولا تتقاط أي شيء ولا تأذر العظيم عند الله أخوكم في الله أبو الحاجة والرحمة الله أبو قال ابتليك مؤخرا بورثة في إيماني فأرجو منكم يا شيخنا أن توجهونا بنصاحكم ويوذر على ما أجده في صدري مع العلم أنني أتفع هذا الأمر بقوة من الله مستعان وهل هذا الأمر ينفي إيمان الرجل بالله ورسوله وهذا هو مأمون مأتول قبره لا شخص أن هذا الذي يعانج مثل هذا الأمر مرجوع على حال و أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي أمسلم أن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل لكن لا يبقى أن تعتقد هذا في قلبك مجرد وسوء الغرف هذا لا تؤخر عنك بل إذا جاءك مثل هذا فقل لا إله عند الله إذا جاءك هذا فقل لا الله عند الله ايا التوحيد تقول وتقول لله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم وحاول أن تفهم بكل ما تستطيع ولا تستفي اليه ولا تجعله حاجزا يحول بينك وبين المزيد من الطاعه سب الله ان يرفع هذا البلاء ابو معاذ هذا يريد على قبول الثقة زيادة الثقة في المثل وهذا المحل كان ذلك لا يتعر الكلام فيه على هذه المسألة لأنها مسألة سبيرة زيادة الثقة يا أخواني مسألة سبيرة جدا وهي من المثال بين علم أصول الشغل و أصول الحديث وأن الزيادة في المثل تكون مقبولة أولاً إن كانت صادرة عن ثقة وهذا الثقاء يخالف من منه وأفرق منه وينبغي أن تكون هذه هذه الزيادة وإن كانت قادرة عن الثقاء لا تكون مخالفة فإن خالفت رواية الثقاء فإن هذا تقرأ أما إن كانت مؤسسة فإنه ينبغي قبولها وتعين قبولها الله تعالى